صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ أبو بكر إسماعيل رحمه الله عز وجل ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقول أهل الزيق من المعتزلة وغيرهم ولكن كما قال تعالى ويبقى وجه ربك وقال أنزلناه بعلمه وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال فلله العزة جميعا. وقال والسماء بين بينيناها بأيد. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم وهو أولم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام كما قال تعالى إلى آخر هذا. المباحث، المؤلف رحمه الله عز وجل ذكر صفات وهذه الصفات التي ذك التي ذكرها كلها صفات ثبوتية كلها صفات ثبوتية فالصفات من حيث الثبوت والسلب تنقسم إلى قسمين صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات السلبية عند أهل الكلام يتوسعون فيها ويذكرون صفات سلبية كما ذكرنا عنهم في النفي ماذا؟ ماذا؟ المفصل وأما أهل الثنة فإنهم عندهم النفي ماذا؟ المجمل والإثبات المفصل كذلك تقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين صفات الذاتية وصفات فعلية اما الصفات الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى وهي التي ذكرها المصنف هنا كالوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والكلام في الكلام سوف يأتينا فهو من الصفات الذاتية من جهة من الصفات الفعلية ماذا؟ من جهة أخرى وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها الله سبحانه وتعالى وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وقد تكون الصفة صفة ذاتية وصفة ماذا فعلية كصفة كصفة الكلام فإنها فإن الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بماذا؟ بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما شاء كما قال المصنف في آخرين الآيات قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذا دليل على صفة الكلام ماذا من جهة ماذا؟ أنها صفة أنها صفة, أنها صفة, أنها صفة أنها صفة فعلية ويقول شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فهي تابعة لحكمته يعني الصفات الفعلية متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى قال شيخنا رحمه الله وكل صفة فعلية تعلقت بمشيئته تعالى فهي تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فعندنا الصفات الثبوتية القسم ولا كم قسم إلى قسمين ذاتية وفعالية والشيخ هنا رحمه الله الحافظ أبو بكر ذكر في هذا المبحث الصفات ماذا الذاتية ذكر الصفات الذاتية وذكر أول الصفة ألا وهي صفة الوجه قال ويثبتون يعني أهل السنة أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية يثبتون أن لله وجها يثبتون أن لله سبحانه وتعالى وجها وكما ذكرنا أن ذلك من الصفات ماذا الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك وإثبات صفة الوجه على الحقيقة عند أهل السنة إثبات صفة الوجه على الحقيقة خلاف للجهمية ومن سار على نهجهم أهل السنة يثبتون أن لله سبحانه وتعالى له وجه وذلك على الحقيقة خلاف للجهمية ومن سار على نهجهم وعلى طريقتهم من نفي الوجه وتعطيله من نفي الوجه وتعطيله فإن الجهمية من النفات وهم من المعطلة ومن سار على ناجهم كذلك ينفون صفة ماذا صفة الوجه ويزعمون أن معنى الوجه مجاز عن الذات وتزعم الجهمية أن معنى الوجه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك هؤلاء المعطلة لما نفوا هذه الصفة قالوا هي مجاز عن ذات الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلاوة الإكرام قالوا ويبقى ماذا ذات ربك أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك وهذه تحريفات التي يسمونها تأويلات وهي تحريفات باطلة وهذه التأويلات نبطلها من وجوه الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الذات والوجه وعطف الله أحدهما على الآخر والعطف يقتضي المغايرة الوجه الأول في الرد على تحريفات الجهمية أن نقول أنه فرق بين أنه فرق بين الذات والوجه وعطف الله أحدهما على الآخر والعطف يقتضي المغايرة كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل أحدكم المسجد فليقل أعوذ بالله العظيم وماذا؟ وبوجهه الكريم، فدل على التفريق بين ذات الله وبين بين الذات وبين بين الوجه، فلو قلنا أن هنا أن الذ أن الوجه هو الذات، لكان هناك ماذا تكرار؟ أعوذ بالله العظيم وأعوذ بالله الكريم، ولكن هذا هذا هذا هذا التفريق بين الذات والوجه دل على أن أن الذات لي أن الوجه ليس هو الذات. لذلك قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل أعوذ بالله ماذا العظيم ووجهه الكريم ففرق بين الذات وبين وبين الوجه ثانيا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وقد ذكره المصنف رحمه الله ويبقى وجه ربك هل قال ذو الجلال والإكرام أو قال ذو الجلال والإكرام بالرافعي أو بالكسر ذو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أضاف الوجه إلى إيش أجيبه أحسنت أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى إلى الوجه أضاف الإخوان انتبهوا في هذه الآية قال الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال وإيش والإكرام أضاف ماذا أضاف الوجه إلى الذات ويبقى وجه ويبقى وجهه ماذا هنا إضافة الوجه إلى إيش أجيبوا إضافة الوجه إلى الذات ويبقى وجه ربك هنا إضافة الوجه إلى ماذا إلى الذات ربك ثم بعد ذلك وَأَضَافَ النَّعْتَ إِلَى الوجه قال ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ذو مرفوع لأنه مضاف إلى إيش إلى وجه فلو كان مضافا إلى الله لكان بماذا بالجر قال ذي الجلال والإكرام لأنه ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك فلو كان ما بعده مضافا إلى ربك لكان ماذا ذي الجلال والإكرام ولكن هنا قال ويبقى وجه ربك فكان ذي الجلال إيش المرفوع؟ أجيبه وجه ويبقى وجه ذي الجلال والإكرام وجه ربك ويبقى وجه ذو الجلال والإكرام الذي هو وجه ماذا؟ ربك فأضاف الوجه إلى الذات افهموا هذا الوجه فالرد على الجهمية وعلى من سار على طريقتهم قال فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى إيش؟ إلى الوجه فلو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ماذا؟ ذو الجلال والإكرام فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات فدل على إثبات ماذا؟ إثبات ماذا؟ الوجه وأن الوجه يغاير ماذا؟ الذات وهناك فرق بين الذات والوجه الوجه الثالث أن الوجه حيث ورد فإنه ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده إن الوجه حيث ورد فإنما ورد في النصوص الشرعية مضافا إلى إيش؟ إلى الذات في جميع موارده. والمضاف إلى الله نوعان. المضاف إلى الله نوعان. لما جاء الوجه إنما جاء في جميع موارده. في الكتاب والسنة ماذا؟ مضافا إلى الذات. وهل هذه الإضافة من إضافة؟ الصفة إلى الموصوف أو من غير ذلك نقول الإضافة على كم نوع على نوعين والمضاف إلى الله نوعان النوع الأول إضافة أعيان إضافة أعيان قائمة بنفسها كعبد الله وكبيت الله وكناقة الله هذه من بابة إضافة الأعيان إلى القائمة إيش بنفسها فهذه الإضافة إضافة ماذا؟ تشريف وتخصيص وهي إضافة مملوك إلى مالكه وإضافة مخلوق إلى خالقه النوع الثاني إضافة الصفات وهي, وهي صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وكسمع الله وبصره ووجهه ونوره فهذه إضافتها إضافة ماذا صفة إلى موصوف بها فإضافة الوجه والسامع والبصر من باب إضافة إيش؟ الصفات من باب إضافة الصفات إلى, إلى موصوفها لأنها لا تقوم بماذا بنفسها الوجه الرابع في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم دليل على أن الإضافة كذلك إضافة إيش؟ إضافة صفة إلى موصوف بها لا إضافة مخلوق إلى خالقه لأنه لو كان من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لما صح الاستعاذ بماذا؟ بوجه الله عز وجل لما صح الاستعاذ بوجه الله؟ فدل على أنها صفة لله عز وجل لا تقوم بنفسها وليست من المخلوقات التي هي أعيان قائمة بماذا بنفسها فهذا رد على من على الذين يقولون ماذا ثواب أو جهة الذين يقولون ثواب أو جهة فهذه الردود على كل ما على كل من قال إن المقصود بالوجه الذات ردينا عليه من كم وجه؟ من وجهين والذين قالوا المقصود بها الثواب ردينا عليه من كم وجه؟ أيضا من وجهين ولكن جمعناها هنا في أربعة أوجه للرد على كل الجهمية من جهة تحريفهم إلى الثات أو إلى, أو إلى الثواب لأن الثواب مخلوق أو هو صفة الثواب مخلوق فلو قلنا أن المعنى الوجه الثواب فكيف نستعيد بوجه الله سبحانه وتعالى هل جاءت الشريعة بالاستعاذة من المخلوقات لا لذلك لما قال في ردود أهل السنة على أهل الكلام في صفة الكلام لما قالوا ومن الردود كذلك على أن كلام على أن كلام الله غير مخلوق في قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أعوذ بماذا بكلمات الله التامات فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يصح لنا ماذا أن نستعيد بمخلوق لأن الاستعادة تكون بمن بالخالق فالاستعادة عبادة وليس عبادة عبادة فهل يجوز لنا أن نستعيد بأحد من المخلوقات الجواب بلا شك أن هذا محرم وأن هذا شرك ولا يجوز الاستغاثة والاستعادة إلا بالله سبحانه وتعالى فدل من هذا على أن صفة الكلام صفة إيش غير مخلوق وأن كلام الله غير مخلوق لقول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله كذلك هنا من قال أعوذ بوجه الكريم أي أعوذ بثوابه لا يصح لأن الثواب ماذا أجيب لأن الثواب مخلوق كذلك لما قلنا في إضافة الأعيان وإضافة ماذا؟ الصفات إضافة الأعيان وإضافة الصفات فكل منهما يرد على الذين قالوا إن المقصود به الثواب والوجهين الأولين نرد بهما على الذين قالوا إن المقصود بالوجه الذات وهناك كذلك وجوه أخرى قد ذكر ابن قيم رحمه الله عز وجل في كتاب الصواعق الصواعق المرسلة في كتاب الصواعق المرسلة. ثم قال رحمه الله أنزله بعلمه وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وهو كما هو معلوم من الصفات الذاتية كذلك فل فلله العزة جميعا هذا كذلك في إثبات العزة لله لله سبحانه وتعالى وكذلك والسماء بنيناها بايد معنى ايد هنا ماذا بقوة كما جاء عن السلف رحمهم الله عز وجل كما جاء عن السلف رحمهم الله عز وجل كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عن جماعات من السلف منهم مجاهد وغيرهم أن المقصود بايد هنا المقصود به ماذا المقصود والسماء بنيناها بأيد يعني يعني بقوة قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم ماذا؟ أشد منهم قوة وهذا كذلك إثبات صفة ماذا؟ القوة لله سبحانه وتعالى كذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا كله في إثبات صفة القوة لله سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف رحمه الله هنا فهو تعال ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام كما قال تعالى كذلك ولتصنع على ماذا على على عيني واصنع الفلك بعيننا ووحينا هذا فيه إثبات صفته العينين لله عز وجل ونثبتها على الحقيقة كما يليق بجلال الله بجلال الله سبحانه وتعالى وقد جاء إثبات هذه الصفة في القرآن بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع قد جاء إثبات هذه الصفة في القرآن بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية لم تأتي في القرآن بلفظ التثنية وإنما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى كما هنا على عيني واصنع الفلك بعيوننا كما جاء في هاتين الآيتين جاء في القرآن بالإفراد وبماذا؟ وبالتثنية وبالجمع وأما بالتثنية فإنه لم تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى فمجيئها بلفظ الإفراد كما جاء في أول في أول آية ذكرها المصنف ومجيئها بلفظ الجمع كما جاء في الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل وإنما جاء بلفظ بلفظ التثنية في السنة جاء بلفظ التثنية في السنة كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في صفة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور ليس بأعور ولقد استدل عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله عز وجل في رده على بشير المريسي بهذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يثبت له عينان قال الدارمي رحمه الله والعور عند الناس ضد البصر والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. قال والاعور عند الناس ضد البصر والاعور عندهم ضد البصير بالعينين. فهنا أثبت أن الله ماذا؟ إيش؟ عينين بهذا بهذا الحديث. كذلك ابن خزيمة رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد أثبت أن لله سبحانه وتعالى عينان بهذا الحديث لأن العورا ضد البصر أو ضد البصرة والاعور عندهم ضد البصير بالعينين. وشيخ الإسلام رحمه الله أثنى على كتاب الدارمي في رده على بشر وأثنى على كتاب الدارمي في رده على الجهمية. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل. ما ليس في غيرهما إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما وهذا فيه ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كتاب من الدارمي فشيخ الإسلام كذلك يقر الدارمي على ماذا؟ على أن لله كم؟ عينان على أن لله ماذا؟ عينان اعتمادا على حديث الدجال وقال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله فوجه الاستدلال ظاهر جدا بحيث الدجال على إثبات العينين ظاهر جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته شيئا ينتفي به الاشتباه أراد نحن لماذا بسطنا القول في هذا لأن ابن حزم يرى أن لله أعين ولا يثبت أن لله ماذا؟ عينا ولا يثبت أن لله عينان وذكرنا أن ابن حزم ماذا؟ جهمي جلد ومعنى تجاههم هنا ماذا؟ أنه إيش؟ أنه معتزلي أنه أنه معتزلي والتجهم المقصود به هنا ماذا المعنى ماذا العام الذي هو النفي فنقول أن الدارمي رحمه الله عز وجل أثبت أن لله ماذا عينان كذلك ابن خزيمة رحمه الله أول السنة قاطبة لكن ننقل عن هذا وأثنا شيخ الإسلام على إيش على كتاب من ابن خزيمة ونص على قوله إن فيهما من تقرير إيش التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما فذكر هذا ابن خزيمة وذكر هذا الدارمي وذكر هذا السلف وكذلك أيد ذلك شيخ الإسلام وأثنى على كتاب من الدارمي في رد على البشر والدارمي في رد على الجامية وقال إن فيهما تقرير التوحيد والأسبو والصفات تقرير التوحيد على منهج من السلف الصالح بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فوجه الاستدلال من الحديث ظاهر جدا فإن الله عز وجل فإن النبي صلوات رب وسلامه عليه أراد أن يبين لأمته شيئا ينتفي به الاشتباه عليهم في شأن الدجال في أمر المحسوس في أمر محسوس يتبين لذوي التفكير العالمين بالطرق العقلية وغيرهم بذكر أن الدجال أعور العين والرب سبحانه ليس ليس بأعور ولو كان لله تعالى أكثر من عينين وهنا تفهموا هذا قال الشيخ رحمه الله ولو كان لله تعالى أكثر من عينين لكان البيان به ماذا أولى لظهوره لقال نفس سلم إن الدجال ماذا أعور والله عز وجل ذو ماذا أعين واضح فإن هذا أولى هذا البيان لظهوره ظهوره لمن أيضا إيش لمن يرى الدجال فإنه لما يقول ذو عينين أظهر أو لما يقول له أعي أظهر بلا شك أن الكثرة ماذا أظهر ذلك قال الشيخ رحمه الله ولو كان لله تعالى أكثر من عينين لكان البيان به ماذا أولى لظهوره وزيادة الثناء على الله تعالى فإن العين صفة كمال فلو كان له فلو كان لله أكثر من اثنين كانت الثناء بذلك على الله على الله أبلغ فلو كان كمالا لم يهمله النبي صلوات ربي وسلامه عليه فلما لم يذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه علمنا أنه ليس فلما لم يذكره بل أهمله بل أهمله علمنا أنه ليس بثابت عن الله عز وجل وهذا هو المطلوب في إثبات في إثبات هذه المسألة وهذا فيه رد على من؟ عن ابن حزم الذي قال إن الله له عين وله أعين وله يد وله كذلك يدين وله أيد يقول ابن حزم إن الله له ماذا؟ عين وله كذلك ماذا؟ عينان وله يد وله, يد وله يدان وله أيد وقد رددنا هذا كما ذكر ذلك في المحلة قال ولا يحل أن يقال عينين لأنه لم يأتي بذلك نص وأما النص فقد جاء في حديث إن الله إن ربكم ليس بأعور وكما ذكرنا أن الإفرطة والجمع جاء ماذا في كتاب الله سبحانه وتعالى والكثمية جاءت في السنة فجاء ذكروا العين بالإفراد وذكروا العين بالجمع وذكروا العين بماذا بالتثنية والجواب فيها كالجواب في ماذا في ذكر اليد الذي قد مضى أن ذكرناه قبل ذلك الذي قد مضى أن ذكرناه قبل ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله حتى يسمع كلام الله وقال وكلم الله موسى تكليبا وقال إنما أمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا المصنف رحمه الله يثبت صفة الكلام وأنها على الحقيقة وأن كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة وأنه من صفات الذاتي ذاتية وكذلك من الصفات الفعلية والدليل على ذلك إنما أمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في شرحه عند ذكر المصنف رحمه الله لكلام الله عز وجل وكذلك سنشرع قبل ذلك في علم الله لأنه قال أنزله بعلمه وقال ولا يحضن بشيء من علمه إلا بما شاء وسوف يذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في إثبات صفة العلم ونؤجل ذلك إلى شرحنا في دورة أخرى لهذا الكتاب العظيم النافع الماثع